وَجَحَدُوا بِهَا وَاتَّيْقَمَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا কোলি লি সব্বল কী নাইবী الطير ওকালয় من كل شيء ই لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد الممل قالت يا أيها مْ لُ دُخُلُ مَذاَاكِنَكُمْ لَا يَحطمَنَّكُمْ سُلَْمَ لَا يَحْطمَنَّكُمْ سُلَمَانُ وَجُلُودُهُ وَهُمْ لَا شعُون فَتَبَسَّمَ بَاحِكًَا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَذِقْنيِي وَقَالَ رَبِّ أَذِفْنِي أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الغير فقال ما لي لا